بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثن نعمته عليك ويهديك خراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين جاؤوا عليهم دا يرك السنم ورضى الله عليهم ورضى الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان ارسلك شاهدا شيئًا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه مكرًا وأصيلا